الأرجوزة المنبية على أسباء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات صنعة الإمام المقرئ الحافظ أبي عمر عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأندلسي رحمه الله الحمد لله العلي الفوضى أهل المعالي والسنا والمجر ذي الفضل والإنعام والإحسان رب العباد السيد المنان احمده شكرا كما هدانا لدينه القديم واجتبانا صلى الإله الواحد القهار ذو الكبرياء المالك الجبار على النبي المصطفى محمد شفيعنا في هول يوم الموعد ألا اسمعوا من قول ذي نصيحة أرجوزة متقالة فصيحة نظامها في الحلق والاتقان وصيفة التجويد للفقان دوان فيها جملا من ذاك بيانها مشروح هناك وذكر الأئمة القراء والناقلين عنهم الأداب وأوضح السنا والآداب ولخص المصطلح والأسباب وقيد الجميع بالمعاني وبذل المجمود في البيان عن كل أصل ظاهر. وكل فرع غامض خفي من غير إطناب ولا إكفار ولا تكلف ولا تكرار على الذي رواه عن ائمته من مدن المشريق وقت رحلته من مقرئ منتاصب إمامي وعالم بالنحو ذي تمام وماهر في العلم بالتأويل وقدوة في محكم التنزيل وفي العقود وأصول الدين والفقه والحديث ذي تمكين وباصر بالنقل والرواية مشهر بالفهم والدراية وضابط للأحرف المشهورة وحافظ للطرق المنشورة وصادق اللهجات غير متغم لسنن الماضين قبل ملتزم وعدة التراجم الموضوع خمس وستون أتت موضوعة القول في الشلوع ممن أخلت عنهم ففارس وهو الضرير الحاذق الممارس اضباط من لقيت للحروف وللصحيح الساهر المعروف وابن أبي غسان عنه أروي عبد العزيز الفارسي النحوي وخالف ابن جعفر الخاقان وكان ذا ضبط وذا اتقان وابنو علي كان ذا إسنادي عليه في الروايه اعتمادي وقد لقيت طاهرا أبا الحسن ذا الفهم والحرق وفخر ذا الزمن وأحمد الجيزي قد رويت عنه كثيرا كله وعيت وابن معاذ عابد الرحمن وكان ذا فهم وذا بيان وابن فراس احمد المكي واحمد بن بدر المصري وابن علي حمزه البوداد وابن منير كلهم استاذ واحمد بن البخاري والثبت إبراهيم وهو القاري والمالكي شيخنا سلمون والرابعي الثيقة المامون وابن زياد وعلي بن خلف وكلهم سلفهم خير سلف وغير هؤلاء من أئمة ممن أخذت عنه حين رحلة من أهل بغداد وأهل الشام وأهل مصر كلهم إمامي ومن لقيت قبل في أطرابلس والقيروان وبلاد الأندلس وجملة الذين قد كتبت عنهم من الشيوخ الفلبين من مقرئ وعالم فقيه ومعرب محدث النبي تسعون شيخا كلهم سني موقر مبجل مرضي مهذب في هديه نبيل مستمسك بدينه جليل القول في نزول القرآن قال أبو عمرو وإذ سمينا بعض الذين عنهم روينا فلنصر في النظم إلى الأصول ولنبتدي بالقول في التنزيل ثم تناتي بالذي اشترطنا من ذكر ما إليه قد قصدنا لكي تكون هذه الأرجوزة قد لفضيله الدكتور ربك. يمتافع القريبها والمقري وكل من درى ومن لا يدري ما عابها لحن ولا تصحيف ولا خطاء لا ولا تحريف لا لا ولا كسر ولا إيطاء ولا سناد لا ولا اقواء يقر بالفضل لها الجميع يوق وكل ما تضمنت بديع إن أنشدت سرابها السني وخازي الزنديق والبدعي ليس لها في حسنها نظير وكل نظم عندها حقير أشطارها تزهور كالبستان وهي في عدادها الف بعد ما ست من المئين كاملة تضمنت فنونا في أول الصوم بها تبدأ فمن قضى الله وقد نظم. معظمها بالعوم من ذي القدرة وذاك في سنات إحدى عشرة وأربع خلت من المئين نفاعا الله بها آمينا نظمتها وقلتها احتسابا أرجو بذاك الأجر والثواب إن كاملت سميتها المنبغة لكونها مفيدة مفقها فهي مفخر لأهل الأندلس يبقى لهم مجددا لا يندرس حدثنا شيوخ الثقات عن الذين قد نضوا وفاتوا قالوا أتى الوحي إلى النبي من عند خلاق الورى العلي وهو ابن أربعين قد أكمالها وبعد عشر طيبة نزالها وأكثر القرآن قد كان نزل بمك وهو عنها مرتحا وأنزل القرآن ذو الآلاء في ليلة القدر إلى السماء إلى الكرام الكاتبين السافرة المصطفين الطاهرين الباررة فنجمته بعد ذا الكرام من ربنا عليهم السلام على الأمين روح جبرايل ثم تنجم على الرسول نجامه عليه جبرائيل في مدة حتى وقض التنزيل لبث في إنزاله سنين حسابها زاد على العشرين وكان يعرض على جبريل في كل عام جملة فكان يقريه في كل عروضه بواحد من الحروف السبع، حتى اذا كان بقرب الحين عراضه عليه مرتين القول في المنزل منه اولا واخرا أول سورة من القرآن أنزلها الإله بالبيان على النبي الطاهر المطهر فتيحة العلاق والمدثر وأنزل السوار والآيات بعد عليهم تفرقات لكي يثبت به فؤاده وي أكمل الأمر الذي أراده وكان آخر الذي أنزله منه عليه وابه أكماله على الذي قد جاء في الانباء ختيمة التوبات والنساء وآية الربا وما يليها قد جاءنا ذلك أيضا فيها وبعضنا بعدها توفي النبي صلى عليه ربنا العلي بعدد القطر وكل ما خلق دام صبح ومساء وغسق القول في الأحرف والأحرف التي بها الكتاب منزل وكلها صواب على الذي أتى عن الأثبات فسبعة من أفصح اللواتي جاء بها عن ربي جبريل وقال قد خصى بها التنزيل فاقرأ بها أنت وكل أمتك فانها توسيعه في سنتي وكلها مستحسن وكافي وكلها لمبتغيها مبتغيها شافي باي حرف شئتم قراتم منها ووجه الحق قد أصبتم ما لم تتم آية الثواب وذكرها بآية العقاب أو آية العقاب بالثواب فإن ذاك ليس بالصواب فأقرأ الصحباب الرسول على الذي جاء به جبريل وقرأ الصحب فاتوبها زمانا الى خلافه الرضا عثمانا فكاثر الخلاف والمراء حينئذ واختالف القراء في احرف الذكر وفي اللغات فاجتمع الكل على القراءات بواحد من الحروف السبعه إن فيه مقلع وله ومتع وسترى القصات في المصاحف وسباب المرائي والتقال في القول في نعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف الصدق قراءة المصطفى ونعتوها بينوت شد منها قرات المد والتقطيع ومقرا الترديد والترجيع وذاكروا بأنه قد كان يخفي ويولي صوته أحيانا أما قرات المد فهي تروى عن آنس وعن علي ومقرأ التقطيع قد روتها هند عن النبي إذ حكتها ومقرأ الترجيع قد حكاها ابن المغفل كما رواها وكل هذا في المصنفات مسطر فيها عن الثقات القول جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد الصحابة الذين قد جامعوا كتابه المبينا واكملوا والرسول حي أرباعة أقراؤهم أبي وزيد بن ثابت وابن جبل وقيس الذي به قد انكمن عدادهم وكلهم انصار حباهم بذلك الجباو كذا اتى في مسند الاثار عن انس بن مالك الأوصار بانهم ارباعه سواء اكرم بهم نفسي لهم فداء وجاء في مختلف الانباء بان منهم ابا الدرداء ويبر وابن عبيد سعد ومن سواهم جامعونه بعد في زمن الصديق والفاروق ذاك زمان الرشد والتوفيق فكاثر الحفاظ للقرآن وانتشروا في سائر البلدان وأقرأوا الناس ولق كتاب ربهم وفقهوهم في دينهم وسنة النبي وجاء عن عمير للشعبي بأنه لم يجمع القرآن خليفة غير الرضا عثمانا القول في القراء من الصحابة وعن منه الله قد أتانا بأنه قال أخذوا القرانا من نافر أرباعة قراء من ابن مسعود أخي العلياء ومن ومعاذ بن جبل وسالم يميهم هذا المحل إذ خصه النبي يقولون بذاك ولم يسب غيرهم اذ وليس من أصحابه إنسان الا وقد فضله الرحمن وكلهم أئمة في الدين وفي الكتاب المنزل المبين القول في المتصدرين منهم بالمدينه وزيد بن ثابت والقاني قبي بن كعب الأوصار هما اللذان اقرا بالدار بعد النبي المصطفى المختار وأقرأ خلافة الصديق وأقرأ خلافة الفاروق وأقرأ الصحابة الكرام والتابعين لهم الأعلام وفي ابي جاء ما قد اشتغل منصوصه عن النبي وانتشر بأنه قال لكل الصح بأقراءكم أبيون ابن كعبي وقال إن الله قد أمارني بما به جبريل قد أعلامني وذاك أن أقرى عليك الذكرى كفاه ذا فضيلة وفخ وقال في زيد مقال صدقي بأنه أفراد كل الخلق وهو الذي قد خص بالكتابة دون جميع الصدر والصحابة للمصحف المتابع الإمام بحضره الاكابر الأعلام فالناس مجمعون في الأقطار على قراءة زيد الأوصار وفي ابن مسعود له مذ قال ازدادا بها جلالة من سره أن يقرأ القرآن غضا ورطبا كالذي أتانا فليعتمد في لفظه والسرود على قراءة ابن أم عبدي وقال في أصحابي جميعا قولا بليغا جامعا بديعا صحبي جميعا كالنجوم الوقد من اهتدى بهم فذاك المهتدي. القول في المتصدرين منهم بالشام والعراق وأقرأ الناس بغير الدار من المهاجرين والانصار جماعه بالشام والعراق حين توجهوا الى الآفاق فقام بالكفاه عبد الله ثم علي للرفيع الجاه وقام بالبصره لشعري وهو ابو موسى الرضا الذكي وقام بالشبي ابو الدرداء عويمر ذو الفهم والذكاء وقبله بها معاذ قام مفقها ومقرئا اعواما فهؤلاء المتصدرون في هذه الامصار والمفتون وقد تلاهم بعد في الأمصار من تابعيهم ومن الأخيار جماعة عدادهم كثير وكلهم مشهر كبير وسنسميهم مع القراء أئمة الأمات في الأذاء إنهم أئمة هم في الدين في كتاب ربنا المبين القول في المصاحف وجمع القرآن فيها الى قولي في المصاحف وما أنصه عن الأسالف من شانها في زامن الصديق والمرتضى عثمان بالتوفيق لما توفي يا رسول الله صلى عليه دائما إلهي ووالي الصديق امر الأمة من بعد ما جرت أمور جمه ارتدت العرب في البلدان واعلنت بطاعه الشيطان وما نعت فريضه الزكاه وفرضها قرين بالصلاة راى خليفه النبي المصطفى جهادهم فريضه وشرفا فجيش الجيوش والعساكرا نحواه ووجه الأكابرا من المهاجرين والأوصار مرتاجيا لنصرة القهار فحقق الاله ما رجاه وراضي الراي الذي رآه واجد الجيش الذي أعد فقاتلوا وآسوا ولا ولاجأ البعض إلى الحصون وصالحوا على التزام الدين وذاك بعد محنة وشدة جرت على الصحب من أهل الرجل واستشهد القراءه الاكابر يومئذ هناك والمشاهر وواصل الامر الى الصديق فحامد الله على التوفيق وقال عند ذلك الفاروق مقاله اجاد التوفيق بحامل القرآن واستمر وربما قد دار مثل ذاك عليهم فعودموا بذاك فاستدرك الأمر وما قد كان وعمل على أن تجمع القرآن وراجع الصديق غير مرة فشرح الله لذاك صدق فقال لابن ثابت اذ ذاكا اني لهذا الامر قد اراكا قد كنت بالغداه والعشي تكتب وحي الله للنبي فأنت عندنا من السباق فاجمع كتاب الله في الأوراق ففعل الذي به قد آمره معتمدا على الذي قد ذاكره وجمع القرآن في الصحائف ولم يميز أحرف التخالف بل رسم السبع من اللغات وكلما صح من القرات فكانت الصحوف في حياته عند ابي بكر إلى مماته ثم مات عند عمر الفاروق حين انقضت خلافة الصديق ثم تصارت صارت بعد عند حفصه لما توف في يا كما في القصة ووالي الناس الرضى عثمان وبايع الكل له ودان فحضهم معا على الجهاد فامبعث القوم على ميعاد وقاصدوا مصححين حين النية نحو أذربي جان فاجتامع الشامي والعراق في ذلك الغزو على وفاقي فسامع البعض قرات البعض فقابلوا قراتهم بالنقض واختلفوا في أحرف التلاوة حتى بدت بينهم العداوة وواصل الأمر إلى عثمان. أخباره حذيفة بالشان وما جرى بينهم هناك وما رأى من أمرهم في ذاك وقال هذا الأمر فادركه فهو معضل فلا تترك فجمع الامام من في الدار من المهاجرين والانصار وقال قد رايت امرا فيه مصلاحه وهو ما احكيه رايت ان اجمع هذه الصحف في مصحف بصورة لا تختلف ادخلهما بين دفتين فصوب الكل لذي النورين قاله وما رأى من ذاك ولم يكن مخالف هناك فقال لابن ثابت تولى هذا فأنت الثيقة المعلى لذاك لك قد قدامك الصديق فانت لا شك به حقيق لكنني اشريك في الكتاب معاك اقواما من الصحابه ما تختلفتم في الكتب فوجعوا خلافكم الي لا تضيعوا وجردوا حرفا قريش إن اني اثرته على اجتهاد من وهو الذي به القرآن فَلَا فلا أرى عنه لذا أن يعدلا فاجتامعوا وكاتبوا الإمام واجتاهنوا وناصحوا الأنام وناسحوا من ذلك الإمام مصاحفا ترقى مع الأيام ووجهوا بها إلى الأفاق فحصلت بالشام والعراق وشقق الصحف والمصاحف بعد وما موصومهم قد خالف فارتفع الخلاف في. وزالت المرضى والعداوة من ذلك العصر إلى ذا العصر بكل قبر وبكل مصري فغاذم القصات في المصاحف كما رواها خالف عن سالفي القول في السبعة القراء وأئمتهم والآن فلنبدأ بذكر السبعة ائمه القرآن أهل الرفعه والفضل والنسكي وأهل الصدق والعلم والفهم وأهل الحرقي وكل من عنه روو كبير وعلمهم وفضلهم شهير فالسبعة القراء منهم نافع في علم بالقرآن لا ينازع إمام دار المجتبى محمد أكرم به من موطن ومشهدي قرأ بالتاري على الأكابر من تابع الصحابة المشاهر يزيد وابنه الرز وشيبة ومثلهم من علماء طيبة ممن قرأ على ابي هريره وسامع ابن عمر وغيرة من جلة الصحابة الكرام الممتضين السادة الأعلام وابن كثير وهو عبد الله في العلم والقرآن ذو تناهي إمام بيت ربنا الحرام قد خص بالركني وبالمقام والحجر والميزاب ثم الملتزم والحج والطوف وبئر زمزم قرى على ابن السائب المكي وهو من صحابة النبي وعن مجاهد وعن جرباس أقذا أيضا عن أبي عباس وابن العلاء واسمه وقيل ايضا في اسمه العريان وهو ابو عمرو امام البصره بالنحو والقران حلى مصره قرأ بالحجاز والعراق على جماعه من الحذاق قل النهى مجاهد وغيره ممن سمى بعلمه وخيره من من صحب عبد الله بحر العلم عن ابن عباس حليف الحلم واليحصبي التابعي الشام عبد الإله قدوة الأنام والمرتضى في دينه وعلمه والمنتقى لسمته وحلمه هو وزيان معا من العرب ذكي وذال يحصب قرى على الصحابه القراء منهم هو ويمر أبو الدرداء وقد قرى أيضا على المغيرة قريء أهل الشام ذي وجاءنا عن واحد وثاني بأنه قرى على عثمان ولا تصح هذه الرواية عند اولي التحصيل والدراية وعاصم امام أهل الكوفة أخباره رفيعة شريفة مستوره في الكتب عند الناس مشهورة من غير ملتباس وعلمه بالنحو والقرآن قد انتهى وذا في البلدان هو الإمام ابي النجود يعزى الى الشم الكرام الصيد قد بذ أهل المصر في الفصاحة والعلم بالحظر وبالإباحة قرى على زر وعبد الله السلمي الفاضل الأواه وآخذ قراءة النبي عن ابن مسعود وعن علي وسامي الحويل ثالبكري وهو ممن شاهد النبي. وعن أبي رمثات أيضا قد روى وهو من جلات صحب المصطفى وحمزة إمام أهل مصر من بعد عاصم إلى ذا العصر ما مثله في علمه ونقله وزهده ونسكه وفضله قد ارتقى بالزهد والفضائل أكيده من به من وارع وثاضي ومن إمام الفارض وقاري مجتاه بالليل والنهار قرا على الأعماش وبني آي حمران عنهما الحروف دو وبني أبي ليلى وبالمدينة قرا على الصديق بالسكينة وأخر وعن أصحابه يحيى بني وثاب وعن أترابه ممن روى عن صحب عبد الله ذوي المحل المعتلا والجاه وآخذ الصديق عن أبيه وابن أبي ليلى على أخيه قرى على أبيه عن علي الطيب المطلب بالرضي. ثم تلا حمزة نيكساء إمام أهل النحو والأداء وهو ابن حمزة علي في علمه وفهمه ملي إمامه في أحرف القرآن حمزة وابن عمر الهمدان وعن جماعة سواه ما لكن بالامام حمزه اكتفى الا حروفا قله قراها بما عن الاسلاف قد رواها واختار حرفا في كتاب الله معتابرا لحرف عبد الله وهو ان الله لا يضيع في اله رمى وذريته فهؤلاء يوم فغاكلاء هم الذين ناصحوا صحوا للامه وناقلوا اليهم الحروف ودونوا الصحيح والمعروف وميزوا الخطاء والتصحيفا والطرح الوهي والضعيف وسالكوا المحجه البيضاء في الاقتداء بالساده الاخيار والبحث والتفتيش للاثار اذ كان قد جاء عن الرسول في المسند المتصل المنقول بانه قال اذا قراتم فبالذي عني قد علمني فاستمسكوا لذا بما لديهم عن الذين عارضوا عليهم واتصلت قراتهم بالمصطفى إذ كابر أخاذها عن مرتبا فنقلهم به تقوم الحجة يا بؤس من مالا عن المحجة القول في الرواة عنهم وأصحابهم وقد روى عن هؤلاء السبعة جماعة هم رؤساء الصنعة أذكروا منهم من روى القراءة ولم يخالف نقله أداءة وقابل الناس الذي أداه وصححوا جميع ما حكاه ممن روى عن نافع إسحاق ومثل ثلاثة حذاق ورشل وقالون وإسماعيل وكلهم مؤتمن جليل فهؤلاء راضيون عنه أربعة فاحفظه وعلمنه وابنو كثير وهو المكي عنه بإسناد أرى والبزي وابنو بعد والقواس وكلهم فيما رواه راس وناقلوا حروفه العدول شبل ومعروف وإسماعيل وابن العلاء قد روا الأداء عنه اليزيدي كذا قد جاء في خابر مصحح مهوي عن في وظابط مضي ودون الحروف عنه آله وغيرهم من, من تسبحان منهم أبو شعي بن السوسي وحفص بن ومردولي وبنو جبير وابو خالدي والطيب المشهور في البلاد ونبل سعد وابن شجاع وهو البلخي واحمد بن واصل وعامر وكلهم مشهر وماهر وعن ابي عمر روى شجاع أبو نعيم وله اتباع منهم أبو محمد اليزيد السعيد هو فِي في صدقهم سواء وضبطهم ليس به الْفَاضِلُ الْإِمَامُ الفاضل الإمام عنه بإسناد رواه شام وهو ابن اللَّهِ وعبد الله نجل بن ذكوان الشهير الجاه والوليد وهو ابن عتبة الفت السديد وناقل الأداء عنه القاري يحياه وابن الحاري في الذماري عنه روى أيوب والمرضي عراكن بن خالد المري وبعده تصدر بالشام وأقرأ بمثل ذهب الإمام وعاصم راويته حفظ. وشعبة بذاءتان النص هما اللذان طل القراءة عنه معا وضابطا أداءة ثم رواها عنهما جماعة من علماء هذه الصناعة منهم أبو يوسف والكسائي وعابد الرحمن ذو الذكاء والماهر الضبيق في يحيى بن ادم اخذ الدرايه وبنو علي وهو الجعفي وابن ابي اميه البصري وعبد الحميد ولولا يحيى وهم كالبدر دون غيم وكلهم فقد روا عن شابه وهم ثقات ليس فيهم خربة وصحب حفص منهم القواس أبو شعيب وهو حبر الراس ومنهم هبيرة الثمار والعاتكي الفاضل المختار ثم عبيد وأخوه عمرو كلاهما مقدم وحبر وقد روى عن حمزه الاكابد منهم سليم ياله من ماهد عنه فشت حروفه في الناس وكان ذا حلق بلا التباس اخاذها بالحجر والتحقيق ملازما لواضح الطريق فضابط الاداء عنه لف الله وَقَيَّدَ عنه عَنْهُ خلاد ابن خالد الكوفي وخالف وحفص الدوري وابن يزيد وأبو هشام ونجل سعدان الذكي النابي وناقل الحروف عن علي الصادق اللهجات والزكي كتيبة واحمد الكوفي والقاسم الفقيه والنحوي والليث والدوري والنصير وكلهم فضل لهم وخير فهؤلاء الجلة الرواة لأحرف القرآن والثقات وعندنا سواهم جماعة ليسوا كهم في الفهم والبراعة القول في الشواذ من القراء كم من امام فاضل معظم وماهر في علمه مقدم مشهر بالصدق والامانه والعلم بالقران والديانه لكنه شذى على الجماعه فلن يرى الناس لذا بل أسقط اختيارا وما روا من أحرف الذكر وكل ما قرأ اذ كان قد حدا عن الرواية ونابذ الإسناد والحكاية عن من مضى من علماء الناس وقال بالرأي وبالقياس وخلط الصحيح بالسقيم والواهي المعلول بالسليم فلا تجوز عندنا الصلاة بحرفه ذاك ولا القراءه لأنه ليس له اتصال بالمصطفى فهو لذا محال هذا الذي عليه الاجتماع وقاله الأصحاب والأتباع فمنه من ساكن المدينه يزيد السعدي ذو السكينة وهو أم وجزات أروى الخلق لخابر مع وصدق ومنهم محمد اليماني وابن محيصن أخ البيان ومنهم من ساكن العراق عبد الإله بن أبي إسحاقي ونصر ابن عاصم الليثي والجحدري عاصم البصري وقعنب وثاق في عيسى ولم يزل مقدما رئيسا والفرقبي وأبو ناس ثم أبو البلاد والرؤاس ومنهم من ساكن الشام الشيح الحمصي ذو التمام وابن أبي عبلات إبراهيم وهو شيخ فيقه قديم وابن طيب وابو البره سم عمران وهو منهم قد دم عنه أتت حروف أهل حمص وهو مخالف لكل شخص ومثل هؤلاء ممن شذ عن الجماعه وصار فذا ناس كثير ذكرهم يطول وفيهم المشهور والمجهول تركت تسمياتهم لذاك فالطارحا جميع ما اتاك عنهم وان سطير في كتابي او وافق القوي في الاعراب وقرع بما قرع به من الصحيح المنتقى والسائد وهو الذي الآنا بأين الأمة من مذهب القراءة الأئمة القول في أهل الأداء وقرس ما في هذه الصناعه قوم هم ائمه الجماعه من اقتدى بقولهم مسدد موفق لرشده مؤيد فابنوا مجاهد بهذا العلم مطالع مشهر بالفهم وبعده محمد بن الصلت واحمد بن جحمد فرنذ الثبت ومثلهم في الضبط والإتقان محمد النقاش ذو البيان ومثله محمد المعدل وهو رئيس ضابط مفضل ومثله ابن عابد الرزاق إمام مصره أبو إسحاق ومثلهم محمد الداج وأحمد المعروف باليقطين وأحمد التعيب والصواف وجعفر بن أحمد الخصاف وبنو عبيد الله ذو الإتقان موسى أبو مزاحم الخاقان وأحمد بن الفضل وابن مقسم وكلهم مفضل مقدم وأحمد بن جعفر الحوبي وابن أبي هاشم النحوي وابن بنان واسمه بكار وهو جليل وله مقدار ومثلهم علي القزاز وأحمد بن صالح البزاز وابن علي زيد الكوفي والشان بوذي الفتى الزكي وصالح وابن الجلند الموصلي وأحمد الجلاوذ التبتلي وأحمد الدهني وابن أشته ولست مثلهم تراه الب وأحمد بن نصر الشذاء وهؤلاء جدة القراء في عصرهم فكل ما رووه لنا قبلناه كما أدوه إذ كلهم أهمة ثقات لفضلهم كأنهم ما ماتوا أخبار موضوعة موصوفة مروية مشهورة معروفة القول أول من تتبع الحروف وصنف المجهول والمعروف منها بإسناد عن الثقات من الشيوخ وعن الأثبات عن من, من جلة الأسلاف وجاء بالإجماع والخلاف وما زج السقيم بالصحيح ولم يقيم ذاك بالتصحيح العتكي واسمه هارون وهو ابن موسى الثقة المأمون إمامه المشهور بالعراق الحضرمي ابن أبي إسحاق وابن العلاء قد قرى عليه وأسند اختياره إليه ثم تلا هارون في التصنيف لكل ما روى من الحروف عن النبي وعن الأصحاب وتابعهم وذوي الألباب من خالفهم وعن القراء علي بن, بن حمزة الكساء وبيّن اختياره هناك وما قرى تلاوة من على الإمام حمزة الزيات وغيره من جدة الفقات ثم تلاهما من الأعلام يعقوب ذو الفهم وذو التمام وهو من إسحاط إمام مصر بعد أبي عمر وشيخ عصره فصنف الحروف والآثار ومينه يزال المتروك والمختار وما به قرع على الإمام إمام أهل مصره سلاني ثم تصلف أبو عبيد كتابه قيدا بقيدي من المعاني ومن الاعراب فهو في الكتب كالشهابي ثم تلاه أهل البصري وهو أبو حتيم النحوي وصنف الحروف والمقار ولم يقيد ذاك بالآثار لكنه بلاغ في التعليل من غير إسهاب ولا تطويل وطعنه فيه على الزيئات لأجل أحرف من القراء. قراءها تضعف في القياس معصيه عند اله الناس الكل كلها مسفر مروي قرا بها الاسلاف والنبي فلا طريق لقياس ونظر في ما اتى به اداء او اثر وصنف الشيخ ابو الربيع الثبت لدى الجميع وهو الذي يراف بالزهران كتابه المشهور في البلدان، وصنف العليم بالآثار خلف المعروف بالبزار كتابه الجميع للحروف للمنتقى منها وللمعروف وابنو جبير أحمد احمد الكوفي صنف كتبا كلها مروي وابن يزيد احمد الحلواني جميعه باق مع الازمان وهو على كل الاصول حاكم ومنه يغتريف كل عالم ولابن يحيى القطعي محمد مصنف مهذب مجوف ولي أبي هشام الرفاع مصنف ارباء على الأوضاع ولابن سعدان مصنفات جضادها فهي مهذبات ولابن يحيى أحمد النحوي مصنف جل عن الخفي وفي الحروف أبي محمد مختصر مجرد علاقه بكتب الإمام أبي عبيد مفخر الأنامي وللإمام المالكي القاضي مصنف ما مثله لماضي علال فيه طرق الآثار وجاء بالصحيح والمختار وللفضيل بن شرير جامع مهذب التصنيف حلو بارع أبا على كل المصنفات الجامعات المتقدمات وللشيوخ المتصدرين أهل الأداء المتاخرين مصنفات كلها حسان لا يمتري في حسنها انسان اجلها مصنفات الحبر ابن مجاهد امام العصري وكتب المعروف بابن الصلت محمد بن شان موذ الثبت وكتب ابن جعفر المنادي ابي الحسين الحسن الإيراني وكتب المقدم الجليل محمد بن الحسن الفضيل وكتب بن جعفر القطان وهو بن نبويان الرفي الشان وكتب المعروف بالمعدل الماهر المقدم المفضل وكتب بن عابد الرزاق والتائل المشهور في الآفاق وكتب الثقات وال. محمد بن أحمد الداجون وكتب أصحابه الحذاق المتصدرين بالعراق، وغيرها من سائر الأمصار أكرم بهم من جلة مهاري كعابد الوحيد والشذاء والشانمودي أخي الذكاء وكأبي وعلي من النحوي وكابن أشته الفتا الزكي وكأبي الحسان نقاد بالسنن وموت قدم في كل فن وشبههم وقد وقتلهم جلة فصنفوا الحروف والأدلة وباله في الشرح والبيان واشتهروا بالحذق في البلدان وكتبهم كثيرة مشهورة وعند أهل عصر ما منشورة لذاك عن أسمائهم أضربتوا وعن تصانفيهم صدفتوا القول في أصحاب الاختيار وأهل الاختيار للحروف والميز للسقيم والمعروف جماعة كلهم إمام مقدم أولهم سلام وهو الذي يعرف طويل إمام كل فاضل جليل أقرأ باختياره الاناما ولم يزل مقدما إماما وبعده صاحبه يعقوب ثم إمام مصره أيوب كلاهما أقرأ باختياره وحامل الناس على إظهاره ثم عبيد الله والجعفي حسين الثقات والنحوي شيبان وابن صالح علي والأزرق ابن يوسف الكوفي كله مختار من الحروف ما قد روا وصح بالتوقيف عن النبي وعن الأسلاف الناقلين أحرف الخلاف وذنو يزيد القارب الفقيه عبد الإله الفاضل النبي وهو الذي يعرف بالقصير قدوات كل عالم شهير أقرأ باختياره مجردا ولم يكن لغيره مجودا والقارب قاسم الإمام في الحروف أبو عبيد صاحب التصنيف اختار من مذاهب الأيمة ما قد فشى وصح عند الأمة وذاك في تصنيفه مسطر معلل مبين محرر وابن هشام خالف البزار مقريء بصره له اختيار اقرا اخرا به وكان لا يمنع الاخذ به انسانا وسهل للعليم بالاداء اختار من مذاهب القراء حروفا اقرا بها اصحابه وكل ضمانها كتابا وابن زياد وهو الفراء له اختيار ما به خفاء علا له بواضح الإعراب وما رواه عن ذوي الألباب ونجلس عدانا له اختيار سطاره ليس له اشتهار وابن جبير و الكوفي له اختيار ثابت قوي لكنه اعتمد في الاقراء على الذي روى عن القراء ولصب غني بن عيسى اختار من مذهب الائمه اختار لما يحد فيه عن الأداء وجله من مذهب الكساء أقرأ باختيار زمانا محتاسبا وعمر البلدان والقابري صاحب التفسير له اختيار ليس بالشهير وهو في جامعه ملكون وعند كل صحبه مشهور فهؤلاء أهل الاختيار لأحرف القرآن في الأقطار واعلم هديت الرشد والتوفيق وكنت ممن يسلك الطريق بان درس المرء للقران من افضل الاعمال للرحمن لانه كلامه عز وجل سبحانه سبحانه الرب الاجل بكل حرف منه يعطي عشراء من سنات قد كتبنا ذخرا طوبان من كان له بالليل صلاة من شمار فضل الذيل ليس له عن الهدى من ميل يبغي من الرحمن حسن النيل قد جاء مرويا عن الأكابر في حامل القرآن شيء ظاهر فراجه الاشياق في الصحيح عن الرسول الصادق النصيح أفضالكم معلم القرآن وماهر بجملة الفرقان ومثل ذاك صحة وصدق بأنهم أهل الاله حق وقال أيضا فيهم مقالة شافية والصدق ما قد قاله يقال يوم البعث للقراء بعد الورود احظوا بالارتقاء في الدرجات وقرأوا القران ورتلوه واسكنوا الجنان مدى لكل قارئ حيث انتهى من أجل ذا رتى له أهل النهى هذا الذي صحى عن النبي يزري بقول القادح الغبي كالجاحظ الخسيس والنظام وشبه هذين من الطغام وغيرهم من الأراضي للسفل لسفهم بقولهم لا يشتغل القول في عرض القرآن وانه سنه واعلم بان العرض للقران على الإمام الفاضل الديان من سنه النبي والصحابه ذوي المحل وذوي القرابه والتابعون بعد لم يعدوه بل من وكيد الأمر قد عدوه إذ كان قد صحى عن الوسول بأنه قرى على جبريلي وقد قرى بالوحي إذ أتاه على أبي ثم قد أقراه فأي شيء بعد هذا يتبع وهل يوم لا يمد الحق الا مبتدع او جاهل لقوله لا ينظر اذ هو في الورى كمن لا يبصر القول في من يؤخذ عنه وحق العالم على المتعلم وطلوب هديت العلم بالوقار واعقد بأنت طلوبه للبار رغبت العرض للحروف والضبط للصحيح والمعروف فاقصر شيوخ العلم والروايه ومن سمى بالفهم والدرايه ممن روا وقيد طروق والآثار وفاهم اللغات والإعراب وعالم الخطاء والصواب وحافظ الخلاف والحروف وميز الواهي والمعروف وأدرك الجلي والخفية وما أتى عن ناقل مروية وشاغد الأكاث بش خاء وودن الناس خَبَنسُ التفسير والأحكام ولازم الحذاق والأعلام وصاحب الله فذلك العاليم والإمام شكرا به لله لا يقام فالتازم الإجلال والتوقير لمن يريك العلم مستنيرا وكله مبجلا معظما مرفعا لقدره مكرما واخفض له الصوت ولا تبجره وما جنا عليك فوتفره فحقه من أوكد الحقوق وهجره من أعظم العقوق القول في من لا يؤخذ عنه العلم والعلم لا تأخذه عن صحفي ولا حروف الذكر عن كتبي ولا عن المجهول والكذاب ولا عن البدعي والمرتاب وارفض شيوخ الجهل والغباوه لا تأخذن عنه التلاوه لانهم بالجهل قد يأتون بغير ما يروى وما يرونا وكل من لا يعرف الاعراب فربما قد يترك الصواب وربما قد قول الأيمة ما لا يجوز وينال اثمه فدعه والزم يا اخي الصدوق ومن تراه يحتفق طريق طريقة من نضى من الأسلاف كل النهى والعلم بالخلاف القول في من يقتدى به ومن يترك قوله تدري أخي أين طريق الجنة طريقها القرآن ثم السنة كلاهما ببالد الرسول وموطن الأصحاب خير جيلي ومعدن الأتباع والأخيار والفقهاء الجله الاحبار الأحبار جماعة المدينة فالعلم عن نبيهم يرونه وهم فحجة على سواهم في النقل والقول وفي فتواهم واعتامدا على الإمام مالك إذ قد حوا على جميع ذلك في الفقه والفتيا إليه المنتهى وصحة النقل وعلم من مضى وامح الذي في الكتب والصحيفة من قول ذرأي أبي حنيف وصحبه إذ خالفوا التنزيل وخالفوا في حكمه الرسول وحكمه ما تجيد للقياس داود في دفتار نوق الرطاس من قوله إذ فارق الإجماع وفارق الأصحاب والأتباع والتابع الجاحيض والنظام ومن بغى ونابذ الإسلام في نفي الاستنباط والقياس وما عليه أمر الناس وجانب الأراضل المبتادعة واعمل بقول الفرقة المتابعة والطارح الأهواء والآراء وكل قول ولد المراء من دار بالسنات فاستمعه وكل ما قد حد فاتبعه إذا رأيت قد أحبا أئمة الدين وعنهم ذبا كمالك والليث والثوري وبني عويين تلفت التقي والفاضل المعروف بالأوزاعي ومثلهم من اهل الاتباع كابن المبارك الجليل القدر والشافعي ذي التقى والبر وعابد الرحمن وابن وهب وصحبهم اكرم بهم من صح. والقاسم العليم بالاعراب والفقه الفقه و القران بن حنبل الامام و من الاعلام وفضل الصحابه الابرارا وقدم الاصهار والأوصار وأبغض ومن تراه لاهما مخالفا فاعلم بانه من اهل السنه فالزمه واستمسك بما قدسنه القول في عقود السنه ومن عقود السنة الإيمان بكل ما جاء به القرآن وبالحديث المسند المروي عن الأيمة عن النبي وَأَنَّ رَبَّنَا قَدِيمُ الَّذِينَ يَزَلُّ وَهُوَ دَايِمٌ إلَى غَيْرِ أَجْلٍ لَيْسَ لَهُ شَبَهُ وَلَا نَظِيرُ وَلَا شَرِيكُ اللَّهِ وَلَا وَزِيرُ وَلَا لَهُ نِدٌ وَلَا عَدِيلُ وَلَا انتِقالُ اللَّهِ وَلَا تَحويلُ وَلَا لَهُ صاحبةٌ وَلَا وَلد بل هو فرد صامد وتر احد كالا وما كان بشيء قبله اجل ولا شيء يكون مثله جل عن الوصف وكيف كان سبحانه من بارئ سبحانا كلام موسى عبده تكليما ولم يزل مدبرا حكيما كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا بخالق من قال فيه إنه مخلوق أو مخلوق فقوله مروق والوقف فيه بدعة مضلة ومثل ذاك اللفظ عند الجلة كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية والقرآن لا يسوه فيه مقال ذي الشك وذي التمويه بل للذي أجماع أهل السنة عليه كابن حنبل ذي المحنة ونوظ من الأيمة ذو وقاس روج هذه الامه اهون بقول جهنين الخسيس وواصل وبشرين المريسي بالسخف والجهل وبالعناد معمل وابني ابيد ادي وبني عبيد شيخ لاعتزال وشارع البداع والضلال والجاحظ القاديح في الإسلام وجبتها هذه الأمة النظام والفاسق المعروف بالجباء ونجله السفيه ذي الخلاء واللاحق الجواء بالهذيل مؤيد الكفر بكل ويل وذي العماض ضرار المرتاب وشبه من أهل الارتياب جميعهم قد غلط الجهال وأظهر البداع والضلال وعد ذاك شرعة ودين فمنهم من الله قد برينا وعن قريب من موسى ينتقم ومن مضى من صحبهم سيندم وبعد فالإيمان قول وعمل ومية عن ذاك ليس ينفصل هو على ثلاثة مبني خلاف ما يقوله المرجئ فتارة يزيد بالتشمير وتارة ينقوص بالتقصير وزعم الإمام لشعري وصحبه وكلهم مرضي بأن الإيمانا والتصديق وذاك قد يعبده التحقيق والخير والشر من الرحمن مقدر منه قال الإنسان ما كان من عصيان نوم طاعه فما له فيه من استطاع ما كان من عصيان نوم طاعه فما له فيه من استطاع بل للإله العلم والقضية في كل شيء وله المشية وحب أصحاب النبي فوض ومدحهم تزلف وقرض وأفضل الصحابة الصديق وبعده المهذب الفاروق وبعده عثمان ذن رين وبعده علي أبو السطعين وبعده باقي العشرة الأتقياء المرتضين الب أهل الخشوع والتقى والخوف طلحات والزبير وابن عوف ثم تسعد بعدهم وعامر ثم سعيد بن نفيل العاشر وسائر الصحبي فهم أبرار منتقبون سادة خيار وربنا جلالهم إن وخصهم بالفضل والكرامه والسمع والطاعه للايمه مفترض على جميع الامه وهم كماوي من قريش بذا اذين الله قول عيش وامراؤهم كهم في الطاعة هذا الذي تقوله الجماعه من مات وهو لا يرى إماما فقد هوى إذ فارق الإسلام ومن يمت منا على العصيان فهو في مشيئة الرحمن إن شاء عذبا وإن شاء غفر وليس يصل النار إلا من كفر والنار والجنات قد خلقتا وللخلود دائما اعده فالمؤمنون في النعيم سرمدا والجاحدون في العذاب آبدا وكل ما احداثه أهل البدع فبدعة مضلة لا تتبع والبدع الأصول فعلم أربعة قول الشراك مذهب ما أشنعه أفسس به وما به قد جاء والرفض والقدار والإرجاء وكل فرقة فقد تفرقت على ثمان عشرة تمزقت فاستكملت صرقا بغير مين فراقهم سبعين واثنتين وهي التي في مسند الأخبار بأنها جمعها في النار كذا رويناه على ولينا فالزمه جيت الواضح المبين القول ومن صريح سنة الإقرار بكل ما صحت به الآثار فمن صحيح ما اتى به الآثر وشاع في الناس قديما وانتشر نزول ربنا بلا في كل ليلة إلى السماء من غير ما حد ولا تكيف في ورعانه من قادر لطيف ورؤية المغيم الجبار وأننا نراه بالابصار يوم القيامة بلا ازدحام كرؤية البدري بلا غمام وضغطة القبر على المقبور وفتنة المنكان والنكير ونحو هذا من أصول الدين كالجاء في الصفات واليمين وكالذي جاء من البيان في الحوض والصراط والميزان والعرش والكرسي والحساب والعرض والثواب والعقاب والكتب والسؤال والشفاع في كل سلطان كل طاع من الموحدين أهل القبلة إن كلهم مستمسك بالملة فيتنعمون في الجنان بعد خروجهم من النيران كما أتى ذلك في الانباء بعدا لاهل الزيغ والأهواء ماذا يعدنا فهم كما جاء كلام النار يعطلون شدعة الإسلام وما لهم في الدين من إمام كم أحدثوا من بدعة في الدين وأنكروا من خابر يقين وحرفوا من محكم التنزيل واختاروا من باطل التأمين وزخرفوا من كاذب وزور واستهزأوا بالوارد المسكور عن النبي وعن الكرام أصحابه في العقد والأحكام قال أنكروا النزول عيسى وشانه تعسى لهم وبوسى وأنكروا الدجال والأشرار وأسقطوا جميعها إسقاطا فالحمد لله الذي هدانا لواضح السنات واجتبانا فهذه يوقود اهل السنه فالتازي منها ورجونا الجنة القول وإذ بذلنا النصح واجتهدنا فلوضح القول كما اشترطنا في جملة الأصول والفروع والنات النادير والبديع فأول الأشياء بعد الحفظ معريفة اللحن وحسن اللفظ بأحرف الذكر على الحقيقة وكل ذلك سوف ترى طريقه بأصلي وفرعه ملخصا في بابه مهذبا ممحصا فاستعمل الترتيل والتحقيقا واسأل هدي تلعون والتوفيقا وجود الحروف لا تتركها عرية من ذاك بل فك ها من غير افراط ولا اسراف اذ ذاك بلا خلاف ما ينكر التحقيق غير جاهل بالحق والصواب غير قائل قد وارد الترجيل في التنزيل من غير تفسير ولا تاويل بل ظاهر مبين أتانا في قوله ورتل القرآن كفى بهذا قوة وحجه فاركبه لي تواضح المحجة القول في الحدر والحدر فاستعمله إن أردت متى عرضت أو متى درست فقد اتى نصا عن الاخيار منهم ابو عمرو قتيل الدار وابنو جبير وتميم الدار لكن على التوطيل حث الباري فالفضل في التوطيل والتحقيق والحذر ما فيه اذن من ضيق لان دين الله سهل يسهل وما علينا إصفروا القول في الاستفتاح واستفتح القراءة بالتعويذ ولا ترد النص بالشذوذ فذاك إجماع من القراء ولفهم المختار في الأداء اعوذ بالله من الشيطان على الذي قد جاء في القران وساقه موصوصا ابن مطعم عن النبي المصطفى المكرم وغير هذا اللفظ قد يختار وقد أتت بنصه الآثار علا لها أئمة الحديث في كتبهم في المسند المبثوث فكان ما قدمته المختار من اجل تعليليهم الأخبار القول بالتسمية. والفصل بين كل سورتين من مذهب القراء غير اثنين منهم فكان لا يبسملان في كل سورة من القران هما أبو عمارة الكوفي وابن العلاء القارئ البصري ووغشن المصري قد رواه عن نافع وابعضهم حكاه عن ابن عامر ابي عمران وذاك لفظا عنهما اتانا ولا يصح ذاك في المروي الا عن الكوفي والبصري لان باسم ربنا الرحمن عنده ليس من لا في النمل وذاك كالإجماع عند الكل لرسمه للفصل والاعلام باول السوار في الامام وغير من سميت يفصلون لانهم بالرسم يقتدون وكل هذا واسع مروي ونقله مصحح قوي فقرأ بكله على ما قد أتى في النقل عن أصنافنا للنوع والفصل بالتسمية المختار إذ كثرت. ذلك الأخبار أريد في الأداء أو في العرض ولا أريد في صلاة الفرض والكل من أئمة البلدان بس في لفي فاتيحة القرآن وكلهم أيضا فلم نبسمل في أول التوبات اذ لم تنزد فيها لذا ما أست في الرسم كذاك قد حكاه أهل العلم هذا الذي رويته في الباب عن من لقيت من ذوي الألباب القول في الأصول واسمع بيان القول في الأصول وقس كثير القول بالقليل فإنني آتي به مقربا مبينا ملخصا مهذبا مستنبطا من قول أهل العلم مختصرا يدريكه ذو الفهم فأول الأشياء قبل أذكره من الأصول موضحا وأظهره أحوال حكم النون والتنوين ورتبه الادغام والتبيين والمد والقصر لحرف اللين وكم حروف المد في التمكين والهمز ثم الفتح والإيمالة وغير ذا يضاح بالدين دلالة. كالروم عند الوقف والاشمام والقطع في أمكينة التمام وآلفات الوصل ثم القطع وكل هذا يقتضيه جمعي مع نوادر حسان وجمل من الفرو ومشكلات واعلا القول في الحركات والسكون وقبل فعلم اذكر التحريك والجزم في الكليم اذ تاتيكا فالحركات الله هن القطب الرفع والخفض معا والنصب هن ثلاث فاخفهنه النصب والرفع اشدهنه وكلهن من حروف الليم اخذن صغيا إلى تبيني والحركات قبلها السكون وهيا على ضربين قد تكون للإعراب والبناء وذاك في الأفعال والأسماء فالعارض المعراب قد يحول واللازم المبني لا يزول والخفض ينفرد بالأسماء والحرف قد يفتاح للبناء والجزم يختص به والوقف في الحروف فيما قالوا والجزم معرب خلاف الوقف والوقف مبني بغير خلف القول في الاختلاس والروم والاخفاء والاختلاس حكمه الاسراء بالحركات كل ذا إجماع والروم من ذاك قريب حكمه وعن كثير قد يغيب علمه وحقه التضعيف والتوهين لحركات الحرف للتسكين ومثله الاخفاء في التقدير واللفظ والقياس والتنظير قد قال أهل العلم باللسان إنا هما معا محركان تجيد ذا في الوزن والقياس إذا اعتبرته بلا التباس ومثل ذاك الهمزة الملينة وسترى أحكامها مبينة فهذه حدود هذا الباب من قول أهل العلم بالإعراب القول في إدغام النون الساكنة والتنوين ولناصل التحريك والتسكين بذكرنا الادغام والتبينا في النون والتنوين والحروف وبعد ذا فلنأتي بالموصوف في أول الباب كما اشترطنا ولنترك التطويل ما استطعنا فالنون والتنوين يدغمان في ست من أحرف القرآن يجمعها قولك يرملون كذاك أهل العلم أخبرونا النون والميم معا والراء واللام ثم الواو ثم الياء لكن صوت النون عند اللام والراء يذهب بالإدرام في مذهب من القراء كذا أخذناه من الأداء ثم يبقى الصوت وهو الغنة بعداهما في أربع منهن يجمعها يمين فعل منه والتابع المشهور والزمنه فالنون والميم بلا خلاف والواه والياء فابغ قد جاءنا عن حمزة بأنه يدغيم فيهما بغير غنة وكل ذاك لغة فصيحة معروفة مشهورة صحيحة والنون ان لم تنفصل واتصلت ببعض هذه الحروف بينت خفات أن يلتابس المخف. بناؤه ببنية المضعف وذاك نحو قولك البنيان ومثله الصنوان والقنوان وأجمع الكل على الإدرام في الباب للقرب والازدحام القول في الغنة والنون والميم وَلَمْ هَدَاكَ اللَّهُ أَنَّ الْغُنَّةَ مِنْ صِيغَةِ النُّونِ فَكُنْ ذَا فِرْطُنَّةِ وَالْمِيمُ فِيهَا غُنَّةٌ كَالْنُونِ لِذَاكَ مَا تُخْتَصُّ بِالتَّبِينِ عِندَ الْمُقَارِبِ لَهَا فِي الْمَخْرِبِ فاستعمل بيانها بلا حرج والنون في النطق لها صوتان صوت من الفم وصوت ثاني مخراجه من داخل الخيشوم وهو الذي يفضي إلى الحلقوم تجيد هذا الصوت إن أمسك بالأنف محصورا متى نطقت بالنون إن أردت فاختبره وبالذي ذكرت فاعتبره ذكر ذا النحوي يسيب ويهي مفسرا فاعتامدا عليه وزعم الأخفاش أن الغنة هم بلفظ النون فعلمن عند الدينة غام النون في الحروف كالروم والإشنام في الوقوف وزعم النحات منهم قطره بأن لفظ الميم ليس يذهب ومخرج النون يزول عنها فدل أن الميم أقوى منها القوم وبعد هذا الشوح والبيان فالنون والتنوين يظهران عند حروف الحلق وهي سته وقل ما يجهال هذا البت الهاء والهمزات ثم الحاء والعين والغين معا والخاء والسبب المجيب للبيان البعد بين الحلق واللسان وقرر ووش عن الإمام إمام دار هجرة الكرام في الهمزة الإلقاء والتسهيل وكان من أصحابه جليلا وعنه إسحاقور والإخفاء في الغين والقائ كذا قد جاء وعلة الهمزات في الإلقاء جسبها والقرب للاخفاء القول والنون والتنوين عند الباء حكمهما في النحو والأداء أن يقلب ميما بلا إدغام في اللفظ في القرآن والكلام من أجل صوت الميم والنداء وشركها للباء في التلاوة إن قال ميما بلا خلاف فلا تك في لفظها بالجافي القول في إحفائه وما بقى من احرف القران فالنون والتنوين يخفيان في كلها وذاك ضرب صعب اعني بذا الاخفاء وهو لاقه وليس كالادغام في الحقيقه بينهما منزله دقيقه تعريفه بانه مخفف وذلك تشديد فيه يعرفو وهو حال بين حالتين إذ كان بائنا عن الضربين اعني عن الإدغام والبيان إذ صوته أحاط باللسان مخرجه من الخياشيم فقط ولفه من داخل الفم سقط كراءة الاعمال كالكره للحديث مرتين أو كالمقيد تراه رافع رجلا ومروة تراه واضع ذكر ذا الفراء والخليل وسيب ويه الفاضل النبيل والقصد فيه طالب التسهيل لللفظ عند الحدر والترتيل وذاك مما يوجب الإدغام في كل حرف بدليل قام وذال عمري من دقيق العلم وصعبه فافهمه يا ذا الفهم القول في إدغام الحرفين والدغام بعد في الحرفين يلتقيان متماثلين والأول التسكين فيه لازم بناؤه سكانه جازم مجتمع عليه فالتزمه ويصعب البيان ان ترمه ومثل ذاك القول في الحرفين يجتامع عانموا تقاربين ما لم يكون متخالفين في اللفظ والمقراج من حوفين فالاختلاف قد أتى في ذاك ذو الفهم قد يدريك ذا إدراك فالالتغام فيه والإضهاو كلاهما مستحسن المختار وأن يكون منفاصلين متباينين فذاك الاختلاف في اظهاره والشيء قد يعرف باشتهاره وما تقاربا إذا ادغمته ولم تبق صوته قلبته حوفا صحيحا كالذي يليه بذا يصح الإدضام فيه القول في الحرفين المتحركين وعلم بان المتحركين من الحروف المتماثلين والمتقاربين يظهران في كل موضع من القران للكل حاشبنا العلى فكان يستعمل الإدرام للبيانة في كل ذاك طالب التخفيف مع التباق باع النقل والتوقيف عمن قرى عليه في الأمصار من تابعي صحابة المختار وقد شرحنا أصله في ذاك في كتبنا فخذه من هناك القول في المدغم ولم بأن التاء عند الطاء ومثل ذاك الدال عند التاء والتاء أيضا تلتقي بالظاء والظاء إن أتت بعد الذال وشبه ذاك اللام قبل الراء مداغم في مذهب القراء وذاك للقرب ولزدحام فلم كن بد من الادغام، وقد أتى عن المسيب في بعض ذا ما ليس بالقوي وجاء عن قالون نحو ذاك في اللام عند الرائف علم ذاك، وأجمع الكل بلا خلاف على الدغام القاف عند الكافي من غير صوت في ألم نخلقكم وأنغم البصري من يرزق وارغم الجبيع لا العوف في التاء والثاء بغير خلف والدال والذال وحرف الصاد والسين والزاي وحرف الضاد والشين والطائي معا والظاء والنون ايضا بعد حوف الراء وزاعم النحاه ان اللام فيها استحقت الإدغام وأن غاب غيرها متصلة ففاضلت بذلك المنفصلة وقيل إن اللام للتعريف ولا مهل وبل من الحروف ساكنة في الأصل والنظام فصالحت بذلك الإدغام والواو إما تلقى واوا مثلها أدو غمت منفاتحا ما قبلها فإن يكن ما قبلها مضموما لم يكن الإدرام مستقيما لذلك الضم الذي يليها والمد والليه اللذين فيها واتفق الكل على البيان وذا إذا فصالت الواوان الياء اليائي حال الواوي إذ ليستا في المد مثل الهاوي لذا كدونه بالادغام قد خصتا في الذكر والكلام فإن اردت الوصل دون الوقف إذ دون في تغمتها السكت دون خلف فيما ليههلك للتمام كذا أخلناه عن الأفاضل وذلك القياس فعل منه والطارحا ما شذ وله عنه القول في الإطباق والاشمام مع الإدرام وكلهم بيان صوت الطَّائِ إِذَا أَتَتْ مدغامة في التائل كقوله أحط في نويره ومثله فرط في تقديره وذاك في القياس مثل النون إِذَا ادغمتها مع التبين لصوتها المركب المعروف الإجحاف بالحروف والكل قد قرأ بالاشمام وهو الذي يسمع في الادغام في قوله ما لك لا وذاك إخفاء كما بينا إذ ضمة النون هي المشاو بها إلى النون وذا المختار وبعض من ويبصير علما نحو ويومي إلى ضماتها بالعضم وذاك في الحقيقة الإشمام فهو على مذهبه إدغام القول في المظهر المجمع عليه وقد تكون في الحروف علة تزيل عنها الإدغام كلها وهي كالحوادث العوارض كغنة أو كسكون عارض أو كالتفشي أو كالاستطالة وكل هذا يقتضي إبطالة إذ ذاك قد يذهبه التثقيل فيكثر الإجحاف والتعليل فالميم لا تضامع عند الفاء، بل حكمها البيان في الأدلة، وحكمه في مثل الإضمام، وقدم ضاف في مثل ذا الكلام، والضاد أيضا باب البيان، ما تلتقط بالتاء قد تبان، والضاد مثل ذا ومثل ذاك عند كذاك عند الطاء ومثل ذاك اللام عند النون اذا اتت عريضه السكون والضاء لا تدغام عند اللام إذ ليس بالقياس في الكلام لاجل ما فيها من التكرير لم يكن الادغام بالشهير وعن أبي عمر أتى الإدرام في ذاك وهو الثيقة الإمام والفاء لا تنظم عند الباء إلا على قراءة الكساء فانه اختار لها الإدرام وكان حبرا ثيقه إماما والحرف قد يسكان للتخفيف فيبطل الادغام بالتوقيف عن الأئمة الثقات السبعا وما رووا فلا تقيق دفعا فالادغام فيه قد يجوز فاستمسكا بما به تفوز فغابه أحكام هذا الباب فعمل بها ترشد إلى الصواب القول في الممدود والمقصور وأحرف اللين التي تمد لضعفها ثلاثة تعد الآلف المفتوح ما يليها والمد أقوى ما يكون فيها لأنها أشد في الخفاء من غيرها لسعة الغواء فهي لذا امد من سواغا والياء والواو معا افتاها والفتح قد ما فيذهب معظم صوت المد وهو المذهب له أريد الفتح إذ قد زالت حراكة الاخفاء واستحالت فيشبهان سائر الحروف في النقل والتحريك والتضيف وذاك نحو قوله إذا قلوا ومثله بني وذواتي واعلوا وينتهي التمطير بالمدات عند ابتداء النطق بالهمزات والهامزات بعد حرف اللين يزدن في التمطيق والتمكين ومثلهن الساكن المداغم وما عدا ذا القصر فيه يعلم وذاك في مذاهب القراء لشدة الجسو والخفاء والكره لاجتماع ساكنين لذا يزاد المد في الضربين اذ هو كالتحريك للحروف كذا اتى في كل ما تصنيف وبعضهم قد قال ان المد اقصار في المدرام فيما حب لأنه يعديل في التمثيل حراكة فليس بالطبع طويل والأول المعروف عند الناس وهو الذي يصح في القياس ورؤساء هذه الصناعة ينفون طول المد بالبشاعة والمستحب عندهم فيه الوسط من لفظه للبالغ الممط ومذهب القراء جار فيه على طباعهم كذا يرويه وكل من مياز حرف اللين منهم فلا يزيد في التمكين إذا التقى بالأمز في حرفين فالمد عنده على نوعين ما هو في كلمة ممدود وما سوى قصره يريد لكون حوف المد فيه منفصل فهو عارض خلاف المد فالقصر مذهب الحجازيين وابن العلا والمد للباقيين من الأئمة كذا قرأنا على الذين عنهم أخذنا وقال أهل العلم بالأداء بأن حرف المد وهو الجاء قبل الوقوف في أواخر الكلم ممطل قطط من أجل ما قد ق وهو التقاء الساكنين فعالم وحكم ذا حكم حروف المعجم إذا وقعن في فواتح السور فمدهن مشبع على قدر هذا إذا كان هجاء الحرف أكثر من حرفين دون خلف فإن يكون هجاء حرفين فالمد فيه أقصر المدين هذا جميع القول في الممدود نظمته بالعوم والتأييد القول في الهمس والهمز فيه كلفة وتعب لأنه حرف شديد صعب يخرجه الناطيق باجتهاد من صدره وقوة اعتمادي يعيبه الكلفات والتنط إذ هو كالسعلات والتهوع لذاك فيه النقل والتسهيل بالجعل بين بين والتبديل والهمز والنبر هما لقبان لواحد بذاك يعلمان وقال أهل العلم بالحروف النبر تعبير عن في في للهمز والهمز أشد منه والأول الصحيح فالزمنه والهمز جمع وهو أيضا مصدر وبابه التحقيق وهو الأكثر في مذهب القراء في المعمول من الروايات وفي المنقول عنهم على أن الإمام حمز في وقفه مخفف للهمزه وابن العلاء قد روينا عنه من طرق تخفيف شيء منه ونافع فعنه أيضا قد أتى وعاصم عنه رواه الأعشى وكل هذا أنقله صحيح فقرأ به فكله فصيح لم ي يكره الاكابر الائمه والسالفون من خيار الامه في الهمز غير شده التكلف اذ فيه محدث لا يعرف والقور شدونا وأهل يثرب لا يهمزون ما خلب نجندب فإنه غماز فاقتدى به براؤهم والجل من أصحابه ذكر ذاك عنهم قانون عيسى بن مين الفيقة المامون القول فيما يهمز وما لا يهمز والفعل قد ياتي وفيه الفاء واو إذا اعتبرته او ياء كقوله يوحي ويوقنون ومثله توصون والموفون فغم زفاء الفعل غير جائز فيه فلا تكن لها بهامز وانما تهمي زفاء الفعل إذا أتت كهمزة في الأصل كقوله يؤمن والمؤمن ونحوه يكت وي فكونا والعين واللام في الحكم كالفاء فليقص بذا في الاسم وأكثر الأسماء بالتفاق وراف غمز غاب بالاشتقاء القول في تخفيف الهمز وشرح والهمز في تخفيف أحكام ذكارها القراء والأعلام من علماء النحو فلنذكرها على الذي رووه فاعتبرها فالهمز منه ساكن ومنه محرك في اللفظ فعلى منه فالساكن التخفيف فيه مطرد يبدأ حرفا ساكنا متى يرد تخفيفه جار على ما قبله فالحكم ان يبدال حرفا مثله لضعفه يا أنوى وانوى هذا قياس بابه لا يخفف وذاك نحو مؤمن والضاني والبير والذيب معا والشاني والمتحرك إذا خفف وقبله محرك تبوته بالحاركات الجاريات فيه لا بالتي منهن قد تليه تجعله في الكل بين بين في الهامزات حيث ما أتينا كقوله سألتهم وَجَبَرَ وجبرئيل وادرأوا وملجأ ما لم يكن يا ان وواو للمد فالتقفيف إن أريد للهمز بعد ذاك فلتبدله حرفا شديدا كل ذا فاقله وذاك نحو قوله بريء ومثله القروء والنسيء وكل غمزة أتت مفتوحة وقبلها حراكة صحيحة ضم وكسر فهي أيضا تبدل إياءً وواوا وهي لا تثقل كراهة الأليف بعد الضم وبعد كسر قاله الأئمة كقول ياوده والخاطئة ومثله موجلا وناشية والهمز بعد الساكن الأصلي توقفه إليه كالمسيء والمرء والخبئ ويسألون واسال وفسألهم ويسأمون وبعد طرح الحركات منه يذهب في النطق فميزنه والهمز بعد الالفات فعالم مسهل كمثل ما تقبل يجعل بين بين بعدهنه لقوة المد الذي فيهنه وذاك نحو جاءهم وقائم ونحو أولياؤهم ودائم وحكم ما يجعل بين بين من جملة الهمز الذي حكينا ألا يتم صوته بل ووزنه حرك كما مضى والقول في اجتماع غمزتين التاقة في حرف أو حرفين نحو من النساء يو أكننتم وآه الله وكذا أنتم كالقول في المفرادة المحركة فعمل بما هناك قد عرف فهذه الاصول في التسهيل مبسوطه من غير ما تطويل القول في الفتح والاماله والفتح عند العلماء الاصل والكسر فرع قال هذا الكل لانه يفتاح ما يمال ولا يمال الفتح فيما قالوا والكسر تعبير عن الاماله وهي للاعلام والدلاله على انقلاب الحرف في الكلام وال الأصل لا في اللفظ والنظام عن ياء أول في الحرف وذاك إجماع بغير خلف يقرب الحرف إذا أميل من ذاك تخفيفا كذا قد قيل القول فيما يمان وكل شيء من ذوات الياء في فعل أو في اسم من الأسماء يميله حمزات والكساء لكونه بالياء في الهجاء مع اتباعهم لما يرونه عن الرسول هكذا يحكونه وذاك نحو المنتهى والسلوى و ومثله ثم استوى والنجوى والآلفات الله قبل الرائي يميلها زيان والكساء وذا إذا الراء أتت مجرورة ولم تكن لبنية مكسورة لجرة الرائي هي الإمالة كما مضى في أول المقالة وذا نحو قوله في النار والدار والنهار والقرار وغير من ذكره قد يميل من ذاك شيئا ذكره يطول ونافع في الكسر لا يبالغ وذلك المختار وهو السائب القول وكل ممدود من الأسماء مفخم كالماء والهواء وأحرف الاداه لا تمال نحو على بالكسر لا يقال ومثله لدا وحتى وائلا وشبه ذاك ما ولا وإلا وآلف مثله مثلهنه ذا ذوات الواو كلهن وذاك نحو رجلان واخلا ومثله الصفى ومثله علا فكل هذا فتحه إجماع وليس فيه الكس والإرجاع إلا رباعيات لا محاله فإنها تجري على الإمالة أعني من الأفعال والأسماء لأنهن من ذوات الياء كقوله يدعى وادنى وابتلى ومن تزكى واعتدى واستعالى ومثل ذاك كل ما قد جاء من الأدات يشبه الأسماء فالكسر جار فيه أينما أتى كقوله بلى وأنا ومتى وأحرف الحلق والاستعناء تمنع من إمالة الأسماء الضاد والظاء معا والطاء والصاد ثم القاف ثم الخاء والغين وهي سبعة فعلا منها وميزا أحوالها وافهمها جماعها وقراءه للحفظ في قولنا بغيط خص قضي فهذه الحروف لن تمالا إلا إذا خلاقات الافعال كقوله اتقى وأعطى وقضى ومثله ابتغى ومثله مضى لانها تعلو إلى نحو الحنك والفتح عال فاستوى التفخيم والميل كالهبيط في انحدار لذاك لم تختص بانكسار وحاسنا الاضجاع في الافعال لانها ذوات الانتقال مع حلول تلك في الاطراف اذا املتها بلا خلاف والاسم لا يزول عن بنائه مع حلول تلك في ابتدائه والحرف من حروف الاستعلاء يغليبه في الكسر حرف الرائي لأنه مكرر شديد فحكم لذاك ما يزيد وكسره مقام كسرتين إذ هو في التحصين كالحرفين وذاك نحو قوله في الغار ونحو بالأبصار والفجار وإن تقف أيضا أملت ذاك مع ذهاب جده هناك أصول هذا الباب فكس عليها فزد بالصواب القول في الراءات ومذهب القراء في الراءات إذا أتينا متحركات بالفتح أو بالضم لا بالكسر أو ساكنات مع غير الجر تفخيمهن في كلا الوجهين هذا الذي قد صح في الضربين فإن سكن والتقت بهن من قبلهن كسرة فهن مرققات حيثما أتينا في كل ما قلنا كما روينا ووقفهم في ذاك مثل وصلهم كذاك أديا لنا عن كلهم وقد روى التوقيق للرآات ووشنا على الكسرات والياءات هذا إذا كنا محركات والكسرات غير عارضات وحرف الاستعلاء بعدهن إذا أتى او جاب فتح ومثله الرأو إذا تكررت وهيا بغير الجر قد تحركت ومثل ذاك الاسم لعجمي إذا لحقته وذا خفي ووقفه في الكل مثل الوصل كذا أتان من طريق النقل عنه إذا وقاف بالاسكان أو رام أو أشمل البيان فقس على هذا الذي شرحته موفقا واعمل بما قد قلته القول في اللامة وكل لا من حكمها الترقيق هذا الذي يجيبه التحقيق لذي مها تحريكون فغير ذا فيها فلا يكون واللام في اسم الله قد تفخم إذ ربنا مهيمن وعظم فبابها التفخيم للإضجاع وهو حكمها وذا إجماع وذاك فيها مع غير الكسر ومعه الترقيق فيها يجري كذا أخذناه من الاداء في مذهب الراوين والقراء وقد أتت توليغ للامات إذا وردنا تحركات بال الفتح فتح قد وليهن الطاء والصاد أيضا مثلها والضاء وهن مفتوحات وسواكن في كل موضع من الأماكن عن وشن القاري ابي سعيد وليس في القياس بالبعيد القول في الساكنين من كلمتين والساكنان لهما حكمان بالشرح والتلخيص يدركان الحلف والتحريك للحروف وذا من الخفي للمعروف فأحرف المدي هي فهو وغيرها مكسورة خفيفة حاشا حروفا قلة أسنيها ويعيل للعديل عنه فيها فالمين إن رأيتها للجمع والواو أيضا فاهما بالرفع يحركان مع فتح الحروف من قبل ضم الواو بعد الحذ فالميم نحو لاكم الأمثال والواو نحو اشتاروا الضلال وان اتى بعد السكون حروف لحيقه ضم ففيه خلف فالكسر فيه جائز والضم والضم أقوى وهو الأعم وذاك نحو قوله انش وقال تخرج وافتي لنوم هذا مع الضم الصحيح اللازم وما عداه فهو غير حاكم والنون من من التي للجر تفتحها في اللفظ عند المر كراهه النطقي بكسرتين إذاك في الثقل كضمتين ومثل اللغام متهج الجاي في آل مراد لأجل الياء وما سوى ذا فعل من مكسور للساكنين هكذا يدور القول في آيات الإضافة. والياء للإضافة اعتبرها وبالذي أنبيكه اختبرها تعريفها مع اللزوم للطرف لكونها مزيدة لا تختلف وكل حرف قبلها مكسور أو ساكن وعلم ذا مشهور فضمها وكسرها معيب وفقل ذاك قل ما يغيب أما إذا كان الذي يليها كسرا فإن الخلف جاء فيها بمذ ها بين الفتح والإسكان كلاهما في الذكر يوجدان والفتح الأصل عند جل الناس وغيره فرع بلا التباس فنافع يختار فيها الفتح وحمزة يسماح فيها سمح فيسكن الياءات كله النهوة وغير هذين فبعض يسكن ويفتح البعض وهذا ممكن لتجمع اللغات والحروف ومثل هذا سائر معروف وإن الساكن قبل الياء فالفتح فيها مذهب القراء وقد أتى إسكالي نغى عن نافعي في أحرف لست لغى بدافعي ولا أرد الكسر للمروي عن حمزة فياء في مصرخي ذاك من نقليهما مشهور وعن أئمتيهما ملكور وفي لغات الفصحاء قد سمع ومن قياس النحو ليس يمتنع اف لمن يرد ما رواه من شاهد الاصحاب او قراه برايه السوء وبالقياس تلك لعمري نزغه الخناس القول في الياءات المحلوفات والياء قد تجيدها محذوفه في الرسم في أمكينة معروفة وياؤها أصلية وزائده وشرح ذا زياده وفائدة وحذفها من سائغ اللغات سميعها قوم من الأثبات وللائمه الرواة فيها مذا ثلاثة أحكيها إثباتها في الوصل والوقوف وذاك في البعض من المحذوف والحذف في الحالين والإثبات في الوصل وهي كلها لغات وكل ذا يباق بالرواية عمن سما وبالغ النهاية القول في هاء الضمير والهاء إن أتتك للضمير فحكمها الإشباع للتكفير لأنها حرف خفي جدا فالياء والواو لها أعد تقويه لشده الخفاء وذاك اجماء من القراء هذا اذا كان الذي يليها محركا فاعتابرا ذا فيها والساكن الواقع قبل الهاء يمنع من تكفيرها بالياء والواو الا بنا كثير وحده فالوصل والتكفير فيها عنده وذلك الاصل لكلها اتت ضميرا خيفه الخفاء وهذه الصلات عند السكت لكلهم سقيقه بالبث لأنها زيادة في الهاء فهي كالتنوين في الأسماء ألا تراه ثابتا في الوصل وفي الوقوف ساقطا بالكل كذلك الصلاة في الضمير في الوصل والوقف وفي التوظير وإنما ذاكى لما قلناه وللذي من قبل فسرناه وفي كتاب ربنا هآت وراد في جميعها لغات قرى بها الأئمة المشاهد واختارها الأعلام والأكابر منهن وصل الهاء والإسكان والاختاب كل ذا بيان وذا إذا اتصلنا بالأفعال وقد جزمنا فرعيا مقالي القول في هاء السكت وتعرف الهاء التي للسكت بما حكاه كل حبر ثبت من أنها زائدة وساكنه فهي بذل غيرها مباينة ومذهب الائمه القراء فيها بأن توصال في الأداء لكونها ثبيتة في الرسم فهي تجري عندهم في الحكم مجرى جميع اللازم الأصلي وليس ذا في النحو بالقوي لقول أهل العلم باللسان غات تزاد للبيان عن فتحة الحوف الذي يليها فإذ كذا المعنى المراد فيها فحكمها الإثبات في الوقوف و غير ذاك ليس بالمعروف والوجه في إثباتها في الوصل عند مع التباع النطني الحمل للوصل على الوقوف وذا قوي ليس بالضعيف إذ الشواهد له كثيرة موجودة في الكتب مستنيرة وقد أتت مواضع معروفه حذف فيها الهاء اهل الكوفه في الوصل وحده لما قدمته والكل مختار لما بينته القول في الهاء والميم والميم للجميع قد يليها ضمائر ثلاثة أسميها الكاف والتاء معا والهاء وكلها يضمها القراء إلا إذا وقع قبل الهاء كسرات لو أتتك بعد الياء فإنها تكسار بالإجماع وحينئذ وهو على الإتباع للياء والكسرات إذ بذاكا يقف لفظ الحرف فعلا ذاكا وحمزة فالنص عنه جاءا فكالم في فيهن ضم الهاء هن عليهم وكذا إليهم ومثل غذين معا لديهم ضم أصلها بلا قفائل وكسرها فرع لأجل الياء والميم بعد غاذه الضمائر يسكينها القراءة الأكابر وبعضهم يضمها في الوصل ويظهر الواو التي للأصل والضم مذهب الحجازيين قراءة الباقين وكلهم ألزامها السكونا في الوقف والإشمام يكون في قولهم فيها لذاك فيه والروم أيضا هكذا أرويه عما لقيته من الأئمة ممن له نباهة وهمة وإن اتى الساكين بعد الهاء والميم فالخلف عن القراء قد جاء فيهما معا فاعلمه وكل ما اذكره فافهمه فجلهم يختار كسر الهاء ويرفع الميم على استواء وبعضهم يضمها في الوصل وبعضهم وم كريم ذان الثقل فكسر الحرفين للاتباع للكسر والياء ولم يراع اصلهما وكل ذا فصيح ونقله متصل صحيح القول في الوقف التام والحسن والقبيح ومن كمال الحذق والإتقان معرفة الوقوف في القرآن على التمام وعلى الكاف الحسن وما سواهما قبيح فعلما كذا حكاه الفاضل المرضي محمد بن القاسم النحوي أما جميع القول في التمام هو انقطاع اخر الكلام اكثار ما يوجد في الفواصل وفي انقضاء القصص الكوامل وقد يكون في سوى هذين وبعد ايه وايتين والقطع في رؤوس الاهل قد اتى روايه عن النبي المصطفى وجاءنا عن غير ما إمامي بأن غام فواجب استعمال ما روينا عنهم وصح كل ما حكينا وبعد غذا فلنقل في الكافي مقالة تغني عن الإسرافي هو الذي في الحكم والحقيقة دون التمام فافهموا طريقه لأن ما بعد الكلام مرتابط بكل ما يليه من جهة الألفاظ والمعاني ومن طريق النظم والبيان وبعضهم يفضل في الكفاية بعضا وذا يدراك بالدراية والكل قد نهى عن الوقوف على المضاف وعلى المعطاف ومثله المبدال والمنوت وشرح هذا فيه ما يفوت فقس عليه كل عامل عامل في غيره فهو به كالمتصل فقطعوا منه قبيح جدا فاستعملا في الكل ما قد حد ولا تقف إلا على تمام أو حسن كاف من الكلام وكل غذا قطبه الإعراب من فاته فراقه الصواب فألزم الأشياء للقراء معرفة الإعراب للاداء وفهم ما يجيء في القرآن من وامض يدرك بالبيان القول في الوقف على الخط والتابع المرسوم في المصاحف عند الوقوف لا تكن مخالف له وان لم يقف القياس فهو اولى عند كل الناس اذ الكرام الساده الصحابه هم الذين حاولوا الكتاب لذاك فهو الحق عند الكل من النحات ومن اهل النقل فكل حرف جاء في الهجاء من الف او واو نوم ياء مثبتا أو ساقطا من ذاك فالوقف فيه كله كذاك ومثل المقطوع والموصول وذكر ذا مثلا يطول وكلها إن كتبت في الرسم تاء على فيها في الحكم فالوقف في جميعها بالتاء على الذي رسيم في الهجاء هذا الذي صحت به الرواية عن أول وعن وعنهم في بعضه خلاف وكله إليهم يضاف فما أتى عنهم خلاف فيه من ذاك فانقله كما تويه ولا تقابل ما رواه الناس بالرد إن ضعافه القياس فليس مثل الاتباع فاسلك طريق النقل والسماع القول في الروم والإشمام والروم والإشمام في الوقوف من القوي الساير المعروف والأصل ان يقاف بالإسكان على جميع كالب القرآن ما كان منها موربا في الوصل أو للبناء في جميع الأصل لان معنى الوقف ترك ذلك من قولهم وقفت عن كلامك إذ اقتضى كلامه وتاركه كذاك معنى الوقف ترك الحاركة ممن اتى عنه من الائمه الروم والإشمام في الأتمة رواية حمزه والكساء وابن العلام جيهة الأداء لم طريق النص والرواية وعاصم عنه اتى حكاية وجاء في الوقف عن المكي ما ليس بالثابت والقوي أريد في النقل وفي الرواية لا في قياس النحو والدراية الذي عنه أتى الإسكان وقد مضى عن ذلك ك البيان و لم يأت. عنهم فيه رواية هذا الذي نرويه والاختيار الوقف بالإشمام والروم في القرآن والكلام لما هما عنه يؤديان من حركات الحرف والبيان لكن من مذاهب القراء ألا يوم النصب في لكونه حراكة خفية فهو لذا يظهر بالكليه إذا أريد رومه في الوقف فعادلوا عنه من جن الضعف وقال سيب في كتابه ما قد أتى مسطحا افطارا في بابه علامه الاشمام عند الضبط نقيقه وجره كالخط للروم والاسكان فيه الخاء علامة وقد يقال الهاء فالروم قد يعرفه الضرير ويقتضي إشمامك البصير إذ ذاك قد شب فيها وذا فيستعمال بالإيماء وذاك قد تسمعه الأذناني فهوى لذا أوكاد في البيان وذا فضم الشافتين حكمه لذا الى الرؤيات يعزى علمه وذاك يستعمال في الجميع في النصب والقفض وفي المرفوع وذا فيختص به المرفوع فهو اذا في غيره ممنوع لبعد بعد عضو الخفض والموصوب من مخرج الضمات في التوتيب وكل هذا قول سيبويه وهو الصحيح فاعتمد عليه وهو عمري من دقيق القول فاسأله ديت الفهم من ذي الطول القول في الوقف على المنون وعلى النون الخفيفة فالوقف في المنون الموصوب كرسمه في كل ما مكتوب فالف تبدلها من ذاك فعمل بذا فيه إذا أتاك وإنما لحيقه الإبدال لخفة النصب كذا يقال وغيره الإبدال فيه يطوف لثقله لذاك ليس يعرف وامتانع الوقف على التنوين مخاف تشكباهه بالنون من حيث كان زائدا وكانت أصلية لذاك عنه بالت والنون إن رأيتها خفيفة أبدلتها لكونها ضعيفة بآلف في الوقف بي كالتنوين اذ لفظه وحكمه كالنون ورسمه كرسمها في الخط لذاك ما وفاقها في النقط نحو لنسفعا ومثل ذاكا إذا لأن رسمها كذاكا هذا الذي جاء عن القراء في ذاك في النقل وفي الاداء مع الموافقات للمرسوم وما سواه ليس بالمعلوم عند جميع المتصدرين وعند أهل النقل أجمعين القول في الوقف على غاء التأنيف والهاء للتانيث عند الوقف ساكنة هذا بغير خلف وامتنع الابدال عند الكل لكونها غير التي في الوصل اذ التي في الوصل تاء تعرض والهاء ما لذاك فيها مذهب بل هي في الخفاء لذا كما امالها الكساء كما أمال الآلفات اللائي يجئن للتانيث في الأسماء فلا يجوز رومها هناك أيضا ولا إشمامها لذاك واعلم بأن أصل غاذ الغاء تاء تعرفوا بلا قفاء وانما الزيمه الابدال في الوقف والتغيير والاعلال ليفرقوا ما بين تاء الاصل وبينها وبين تاء الفعل القول في الفات الوصل والفات القطع في الاسماء والافعال والحروف والآلفات كلها شيان وصل وقطع وهما نوعان لكل نوع منهما قياس يدرى به ليس به التباس بالاسم والأفعال يوجدان وكل ذا يضاح بالبيان فآلفات الوصل في الأسماء وما بين من خفار في امرأة وفي امرئ واثنين وفي ابنة وابن وفي اثمتين وسن وتبتدي أغاب الكسر وكلها يذهب عند المر دليل ذا في صحة التقدير بأنها تسقط في التصوير وما بعد هذه من الأسماء فآلفاتها بلا امتراء مقطوعة ثابتة شديدة أصلية وردت أو مزيده وتعرف الأليف في الأفعال بأنها للوصل بالمثال إذا رأيت أول المستقبل محركا بالفتح لم ينتقلي فالالف التي لفعل الأمر موصولة فابدأ بها بالكسر إذا اتى فليثه حركا بالفتح أو بالكسر فيه اشتاركا وذاك نحو قوله قل نضرب ورب نفتح وكذا طوى اذهب وشبه وذاك حين حركت للساكنين فالذا ما كسرت سكونها والساكن الذي له جئا بها فاحذر بأن تزيل عنها أريد الكسر فهو الأصل كما مضى في الساكنين قبل وإن أتى ثالثه مقموما فالضم قد يلزامها نزوما في الابتداء طالب التسهيل لللفظ والميل يعني التفقيل وهو الخروج من حدود الكسر إلى الى حدود الضم فافهم وادري وذاك نحو قوله انود ومثله اخلفني ومثله عبد وان تك الضمات غير لازمه في ثالث الفعل فليست حاكمه فتكسر الاليف في نحوك واتقوا وابنوا ثم قضوا الي وارتقوا وانما بنيت لابتداء بها على الثالث حيث جاء اذ هو كاللزيم لا يزول والحركات فيه لا تحول والف افتح لم تكن مفتوحه للفتحه اللزيمه الصحيحه خفاة لبس الأمر بالإخبار كقولنا أفتاح باب الدار لذا كما كسرتها هناك كفان في المكسور فعلم ذاكا وما سوى هذا من الأفعال فحكمه القطع بكل حال فالآلف المقطوعة الأصلية تعريفها بانها سنحية لكونها من الأفعال في كل ما ياتي من المقال وما عداها زائد مقطوع إذ هو من أصل البنى ممنوع وأول استقباله مطموم وكل هذا بين مفهوم والف المخبير في الافعال دليلها دليل الاستقبال وهي اذا اتتك في الرباع مضمومه من غير ما امتناع لاجل حذف الهمزه الاصليه اعطيت الحركه القويه وما عداه فهي فيه تفتي وكل اصل سوف عنه افصح والالف التي للاستفهام بام وهل تدرى بلا اكتئاب ان التقت بهمزه فخففت فالمد من سبابها اذ لينت وذلك المد اذا فصلت بالف اطوال اذ قد حرفا من الحروف ذات اللين لذا كما في التمكين وكل فعل لم يسمى فاعله فالضم تحت الصوبه أوائل الآلفات كن أو سواها في كل موضع كذا تراها إلا إذا معتلت العيون فالكسر في الفاءات قد يكون وقد يشم ضم ثم الكساء وغيره من جله القراء في قيل ثم حيل ثم سيئا وسيق ثم غيظ ثم جيئا دلاله على بناء الفعل وكيف كانت فاؤه في الاصل وحكم الشمام هذا القسم بأي مال الكسر نحو الضم كما يمال الفتح نحو الكسر في النار والنهار فعلا ودر والالفات الله قبل اللام يجئن نحو القول والكلام للوصل يفتح في الابتداء خلاف ما في الفعل والأسماء والمدة التي للاستفرام في آلفات الوصل عند اللام هي التي تذهب عند الوصل جئا بها ممدودة للفصل والفرق بين لفظ الاستقبال ولفظ من يقصيد للأخبار والآلفات بعد في الأدات وشبهها لجئن اصلياتي فحقهن القطع دون الوصل الا اذا اسقطن عند النقل فقد ذكرت كل ما في الباب من نادر وخالص لباب القول في مخارج الحروف وتفصيلها تسع وعشرون حروف المعجم فسبعة للحلق منها فعلمي الهاء والهمزات قبل والالف. والعين والحاء فميز ما أصف والغين والخاء كما بينت لك والقاف والكاف فمن اقصى الحنك والجيم والشين وحرف الياء من واسق اللسان باستواء ومخرج الدالي وحرف الطاء بين الثنايا مع حرف التاء والظاء ثم الثاء بعد الذال من في هذين باعتدال والزاي والصاد معا والسين من الثنايا طارفا تكون واللام ثم الراء ثم النون من في اللسان تستبين في مذهب القراء والحرم لا مذهب بن قنبر البصري بل قال إن اللام لا سواها من حافة اللسان من أدناها ومخرج التنوين وهوهن من داخل الخيشوم فاعلمن والضاد تنفرد عن سواها من لحافة اللسان من أقصى إلى الذي يلي من الأطراس وقل من يحكيمها في الناس وأحرف الشفاة منها الفاء وهي من باطينها والباء والميم والواه ثلاثهن من بين ضم الشافتينهن والميم فيها غنة للباء والواو قد يصحابها هواء فهذه مقارج الحروف من قول بصري وقول كوفي القول في اصناف هذه الحروف واجناسها ولم بأن الأحرف المذكورة مهموسة وبعضها مجهور فالهمس في الهاء وحوف الحاء والخاء والكاف معا والتأي والصاد والثاء وحوف السين والفاء أيضا بعد حوف الشين عشوة هي كما عرفتك يجمعها فستحث شخصك وما سواها فاهي المجهوره لم أسمها لكونها مشهورة والجهر لعلان بصوت الحروف والهمس لخفاء لأجل الضعف أريد ضعف الاعتماد فافهمي والجهر يقوى ذاك فيه فعلمي والأحرف واخوات منها الهاء والخاء والغير معا والحاء والشين والصاد وضاد ثم فاء والزاي والسين وغاء ثم فاء والذال ثم غيرها شدي ليست لحصر صوتها مجيدة الجيم والدال وحوف القافي وال الظاء ثم التاء بعد الكاف والعين والنون وحرف الياء واللام ثم الميم بعد الراء الا حروفا خمسه منهن فالصوت يجري ظاهرا فيهن الراء للتكرير ذاك فيها واللام فيها تليها والنون والميم لصوت المننه و تجاف العين فاعرفنه وأحرف الصفير فهي السين والصاد والزايو به تبين وأحرف الإطباق فهي الطاء والصاد والضاد معا والظاء ينطبق اللسان فيها بالحنك فالصوت محصور بها يبين لك وسبعة أحروف الاستعلاء الغين ثم القاف بعد الخاء والضاد والطاء معا والصاد والضاء ثم المستطيل الضاد والمتفشي فالشيف على من الشين والفاء في ذاك قد يبين والميم والنون فحرف الغنه وهي من الخيشوم فعلمنا واحرف المد ثلاث تاتلف الواو والياء معا ثم الألف وهي امد منهما وأخفى وشرح ذا في بابه قبل مضى فهذه الاصناف والاجناس لا غالط فيها ولا التباس القول في جملة كلم القرآن وحروفه وآيه والآن قد شرعت في التعريف بعدد الكلم والحروف وعدد الآي فجملة الكلم على الذي أحصاه ذو اللب بالفهم سبعات آلاف على سبعين ألفا وأربع من المئين تزيد أربعين إلا واحدة لذلك الاخبار جاءت واردا وجملة الحروف باختلاف جاء ثلاث من مئ الآلاف تزيد عشرين من الالوف وواحدا ثم من الحروف زد مئة منها عليها وافية وزد ثمانين وزد ثمانية وجملة الآيات في التجميل ستات آلاف على التحصيل ومائتان ثم زاد المكي عشرا وتسعا ذاك دون شك ثم تزاد المدني الاول على الحساب المجمل المحصل عشرا وسبعا ثم زاد لاخر عشرا واربعا وذاك ظاهر وزاد ايضا في الحساب الشامي خمسا وعشرين على تمامي وزاد فيه أيضا البصري خمسا وزاد أيضا الكوفي فيه ثلاثين وستا فعلما وميز الجميع واحفظ وافهما فهذا الاختلاف في الأعداد كما رواه الكل بالإسناد القول في تجويد وشرح حروفه من ألزم الأشياء للقراء تجويد لفظ الحرف في الاداء وكل حرف من حروف الذكر مما جرى قبل وما لم يجري فحقه التفكيك والتمكين وحكمه التحقيق والتمكين فاستعمل التجويد عند لفظك بكل حرف من كلام ربك فعن قريب بالجزيل تجزى وبنعيم الخلد سوف تحقى وقد جاء في المهير بالقران من الشفاء ومن البيان ما فيه مقنع لمن تدبره بانه مع الكرام السافر هذا مقال الصادق المصدوق فليرغب القراء في وليسلكوا فيه طريق من مضى من الأئمة مصابيح الدجى ونحن ناتي الآن بالبيان عن أحرف التجويد والاتقان ونذكر الغميض والخفية من ذاك للظاهير والجليا وقد مضى من ذاك في الابوان ما يك ويحتفي به ذو الألباب فأحرف التجويد منها الضاد والظاء والذال معا والصاد والشين أيضا مثلها والقاء والغين مثل ذاك ثم الطاء ومثلهن الزاي ثم القاف والراء عند النون ثم الكاف ومثل ذاك الزاي عند الجيم والواو أيضا عند حرف الميم والشين تلتقي بحرف الراء والذال مثل السين في اللقاء والجيم أيضا تلتقي بالتاء والزاي والسين معا والراء والذال إن أتتك قبل الخاء والسين مثل ذاك عند التاء ومثلهن الميم عند الباء ومثل ذاك الزاي قبل التاء والتاء أيضا تلتقي بالطاء والعين عند الغين في النساء والغين عند العين حيثما أتت والضاد عند الجيم أين ملتقت وأحرف الليني فديت منها وقد مضى البيان قبل عنها فكل ما ذكرته افتقده باللفظ أينما أتى جوده أخرجه من مخرجه ممكنا ملخصا من شبهه مبينا أنله ما له من لا تترك أن كفعل جاهل لم يلقى أهل الحرق بالأداء ولا رواعا جلة القراء لم آدي في الجميع بالتمثيل خوفا من الإكفار والتطويل فاعمل بما قدمت في الجميع تفز بعلم غامر بديع فهذه الأصول في القرآن بينتها بغاية البيان ما كان منها نادرا ذكرته وما أتام فروقا جمعته وما سوى هذا فقد أضربت عنه وكل الحشو قد حذف. كراغة التكفير والتطويل ورغبة الإجاز والتقليل لم آر قبلي شائرا محكرا كما ولا إماما فاضلا مقدما نظام قولا في الذي نظمته فالفضل لي لا شك إذ صنعته نظمته طوعا بعون رب بي أرجو به تمحيص كل ذنب لم قرد يقال إني شاعر ولا بأني حاذق وماهر ولا أردت عارضا من دنيا ولا وجاهة ولا ما يفنى إلا ابتغاء الأجر والثواب من ذي الجلال الملك الوهد يا رب قد أوليتني جميلا قصدت بالمنهاج والسبيلا وغبتني الإيمان والإسلاما علمتني القرآن والأحكاما جنبتني البداع والأهواء سلكتني بالمحجة البيضاء عرفتني طريق أهل السنة فلاك في الكل علي المنة والحمد والشكر لما أوليتني من نعم جميعها أعطيتني فلا تزل علي ما أوليتني من صنعك الجميل ما أبقيتني وكل ضر فامطه عني واسمع دعائي وأجبه من فما سواك يا كريم يرجى ولا لنا الا اليك ملجا اياك ندى واليك نرغب ومنك نسال ومنك نطلب انت الاله الواحد الفرد الاحد والمالك المعبود والرب الصمد والعالم المحيط بالاشياء تمليك أهل الأرض والسماء تسمع من يدعو وتستجيب له وأنت الشاهد القريب يا ربي فاوفق بي إذا ما في واطني أو حيثما قد كنت هون علي الموت يا إلهي لأنني لست عريض الجاهي لكثرة الذنوب والمعاصي فكيف لي بالفوز والخلاص إن لم يكن منك علي عطف ورأفة ورحمة ورحمة والعفو منك للمصير الأنف والوعد منك ليس فيه خلف وبعد ذلك قني الجواب إذا سئلت واقل العذاب ثم إذا كنت يا ربي وحدي فاردد بعملي في لحدي آنس إلهي وحشتي هناك واسمع لعبد طالما عصاك وسع علي القبر طول مؤمن في فيه ولا تسلمني يوم مبعث عند الحساب يوم عرض الخلق يا ربي الحقني بأهل الصدق واستر عيوبي واغتفر سلاتي واغفر هناتي